يستحي العبد من ربه ألا يستحي العبد من ربه ان تكون نعم الله عليه نازله في كل الحالات ومعاصيه إلى ربه صاعدة في كل الأوقات وليعلم الجميع وليعلم الجميع أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاف أخذهم أخذ عزيز مبتدر واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف واحمق الناس مثيء آمن إلى متى إلى متى يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع امتي الصلاه يا جبريل تضيع امتي الصلاه قال يا محمد ياتي اقوام من امتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيله ان لم يحافظ على الصلوات اليست الصلاه هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات اليست الصلاه هي التي تنهانا القواحش والمنكرات يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله اما يكفيك ان الله افترضها فوق السماوات اما يكفيك ان تعلم من قدر الصلاة وعظم شانها عند الله انها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالغضبط الاعلى الدنا قلّى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 كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم أن يضبطوا في صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين ان الانسان يسعى في طلب رزقه لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لاوامر الله جل في علا نخرج لقضاء حوائجنا ولاكلنا وشربنا ومناد الله نادينا هيا على الصلاح هيا على الفلاح فنتهاول بالاجتهاد في بناء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو در وإن زنى وإن ترد قال وإن زنى وإن ترد قال يا رسول الله وإن زنى وإن تنرد وقال وإن ذنى وان فرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم انف ابي ذر خمس صلوات من أدى حيث ينادى بهم كن له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضيعهن maar daar is een